والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم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 فجعلهم كعصف مأكول